إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونسوب إليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله فلا أن نزل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فآذوا الله تعالى رحمة للعالمين كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يعني لنرحم العالمين بك حيث تضيب لهم شريعة الله فيهتدونه فيه فيكون ذلك سببا للرحمة فآذوا الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعالمين وحجة على من أرسله إليهم أجمعين فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام وترك أمته على محجة بيضاء لن كنهارها ما من شيء يقرب العباد إلى الله إلا بينه وحثهم عليه ورغبهم فيه وما من شيء يباعد العباد عن الله إلا بينه وحذّرهم منه وخوفهم من سوء عاقبته ولقد وقف صلوات الله وسلامه عليه في أعظم مجمع للأمة الإسلامية في يوم عرف في حجة الوداع، فبلغ الناس وخطب قطبته الشهيرة وقال ألا هل بلغت قال نعم فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتغ إلى الماء اللهم اشهد يعني على هؤلاء أنهم أقروا بإبلاقه عليه الصلاة والسلام قال ذلك ثلاث مرات وإشهاده ربه على أمته بإقرارهم بالبلاغ إشهاد على أمتك إلى يوم القيامة لنداء لأن هؤلاء الذين داشوا النبي صلى الله عليه وسلم وحثوا برؤيته صلى الله وسلم عليه وسلم هم الذين نقلوا إلينا شريعته هم الذين نقلوا إلينا شريعته لأنه قال لهم ليبلغ الشاهد من أم الغائب فنشهد نحن ان الله عز وجل اكمل الرسالة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد ان الصحابة رضي الله عنهم لم يألو جهدا في ادلاق هذه الرسالة بقدر ما يفتطرون حتى كان واحد يحكي للناس يحكي للناس بالفعل صفة عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام يحكيها للناس لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في غير ذلك كل هذا حرصا من الصحابة الليلة هم الواقط بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم على أن يبلغ الدين هذه الأمة على وجه لا نقص فيه أيها الإخوة الكرام يسرني في هذه الليلة ليلة الأربياء أن ألتقي بكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الموافقة بالساب والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام عشر ونحن في استقبال شهر حرام من أشهر الله الفرم التي قال الله عنها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ما هذه الأربعة الحرم تسرها لنا أعلم الناس بكلام الله ومنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وشهر رجب رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ولهذا يعبر عنه بعض الناس في رجب الفرد لأن هذا الشهر منفرد عن بقية الأشهر الحرم الأشهر الحرم ثلاثة متوالية وهي قم قائم ونقضي بها إبداها من الأول ذكر الله خير. لا يا جماعة ورجع أنه يجب في هذا الأشر المتوالي ومن أطغب الناس إليه ما بينوا بينهم لنفر واحد افتح <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اسك له اعطل يا ياخي الاشهر الثلاثة المتوانية هي امن طي نرجع ورا ين دون قاعدة نقول لفتح القاعدة ما نقول بالقعدة، و بالحجج لفس الحاء ما نقول بالحجج. فهمت الفرق؟ القاعدة مفتوح والحجج مفتوح والمحرم ثلاثة أشهر متتالية لتكون حماية لقاصدي بيت الله الحرام. لأن لأن شهر الحج لا يدخل منازك. وذي القاعدة خرم خرم له وذي المحرم كلالك لأن الناس كما تعلمون في زمن منزول القرآن كانوا يحجون على إيه على الإبل يحتاجون إلى شهر هدوما وشهر رجوعا فكان من حكمة الله أن جعل هذه الأشهر الثلاثة المتولئة خرما لا يحل فيها القتال ولذلك يجب الإنسان قاتل أبي في هذه الأشفر في هذا في مكة ولا يقتله لا يقتله إذن يعرف أنه في أشفر الحرم وفي مكان حرام وقال النبي صلوات الله عليه وسلم عليه وهو يخطب الناس في ميناء يوم العيد قال لهم أي يوم هذا فظنوا أنه سيسميه بغير اسمه قال الله ورسوله وسألهم أي شهر هذا قال الله ورسوله وعلم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه وسألهم أي بلد هذا قال الله ورسوله أعلم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه فبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن اليوم يوم النحر والشهر شهر ذي الحجة والبلد مكة ثم قال إن لماءكم وأموالكم وأعرابكم عليكم حرام كفرنا في يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا قد بلغ ألا هل بلغ شهر رجل أحد الأشفر الأربعة الحرم ولا شك أنه أنه شهر محتام ولكن هل يختص عن بقية الأشهر الحرم بعبادات معينة بمعنى هل له صلوات مخصصة؟ له سيام مخصوص له صدقات مخصوصة الجواب لا لكن له احترام احترام وقد قال أهل العلم إن الحسنات والسيئات تضاءت في الزمان الفاضي يعني الظلم في في رجب وبقية في الأشر الحرم أعظم من الظلم في غير هذه الأشر هذا هو الذي تتميز به هذه الأشر الحرم أما أن تتميز بعبادات معينة فهذا, فهذا لا يصرح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرح فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا لا في صيامه ولا في زيادة الصلاة فيه ولا في السابقة فيه. وإذا كان كوالد، فهل لنا نحن أن نسأل عبادات نعتقد أن لها مذية في شهر رجب أجيبوا إجماع. لا لا ليس لنا ذلك. ليس لنا ذلك. لماذا؟ لأن العبادة. مبنية على شيء أئل أسألكم عنه عنهما أسألكم عنهما مبنية على شيء أئل أحدهما الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم المتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وما أيره أكمل لا واحد واحد الآن غافل <تصفيق> كمل <كان من؟ تصفيق> لا هذه لسؤال تبينه يحب كل ما يقرأها وما أمره أعج سلامتك إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفا هذا أن شيء هذا أول كلمة حنفا أشرف إلا ليعبد الله مخلصين له الدين هذا الإخلاص حنفا هذا المتابع لأن الحني الذي لا يؤمن يمين ولا شمال فإذا هذه العار تدل على الأمرين فمن كان يرزق أرضه فليعمل عملا صالحا وهو مواصف السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معني غيري تركته وشركه الله غني عز وجل غني عن الشرك بل غني عن كل أحد إذا أنت أملا أشرفت فيه مع الله غيره تركك أنت وشركك فمن صلى يراء الناس بصلاته ولو صلى على وفق الشريعة لكنهم رائي فصلاته باطل غير مقبولة عند الله لماذا لأنه شرك فيها مع الله غيره شرك فيها مع الله غيره انتبه آخر النسف ربما ترى أحدا ينظر إليك فتخشى في صلاتك تطمئن تحسن الركوع والسجود والجلوس والقيام لأنه لا ينظر إليك هذه الصراحة في ظاهرها موافقة للشرع لكن في القلب إيش؟ غير موافقة والذي فقد منها أي شيء الإخلاص الإخلاص لله الذي لله لا بد أن يكون لله وما أموه إلا ليعبد الله وحده مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المتفق عليه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب. من عمل عملا ليس عليه عملا فهو رجل. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وليس أن المحدث حدثا في الدين ليس سلم ليس سلم يعني بمعنى ليسه رد عليه عمل وسلم من الإثم لا ما سلم من الإثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة ويش وكل غلالة في النار إذا ما كان المبتدع المبتدع لم يسلم من العذب هو لو كان لا يقبل عمله ويسلم لكن لكنه أمر هينا لكنه لا يسلم. كما قل أو كما سمعتم عن حديث رسول الله صل الله وعليه وسلم كل بجد غلالة وكل غلالة في النار ولاحظ يا أخي لاحظ أنك إذا عمل عملا تتقرب به إلى الله والله تعالى لم يجعله من, من القربات لاحظ أنك أجهدت نفسك في عمل ضائع بدل أن تعمل هذا العمل البدعي الذي لا له في الشريعة اعمل عملا شرعيا ثلث عليه الشريعة حتى لا يضيع عليه الوقت سدر. الغريب أنها أن بعض الناس هنا يبتدعون به من دين الله يتعبون تعبا عظيما وتجدون في الأمور الشرعية المعلومة بالشرع تجدون فاترين عندهم حتوب كثير لا تجدهم من المندوبات بل أحيانا تجدهم يغيّعون الواجبات ومع هذا يسارعون في البدعية لماذا؟ لأن الشيطان يعلم أن هذا عمل ضائع بل هو عمل عليه فيه إثم عليهم فيه إثم والحقيقة أن الإمام مالكا رحمه الله ذكر كلمة معناها أن من أحدث في دين الله ما ليس منه فقد اعتبر على الله، اعتبر عليه، لأن الله يقول اليوم أتملت لكم دينكم، فإذا تغيّنت في دين لم يشأ الله، فإن من لازم هذا التغيير أن الدين كمل باللغة، لا يكمل لمكمل، آه، أن الدين لم يكمل، أن الدين لم يكمل، وأن ما هذه الآية هو صحيح. إذا كان الدين قد كمل وكم فلماذا تأتي بدين لم يشرعه الله الدين كامل ونت الله أن يعيننا على على إقامة دينه الذي شرعه لنا ليس لنا قون الواجب وليس لنا فعل المستحب أما أن نكلف أنفسنا بامور نشاء الله ولا رسوله ففإياكم أيها الأخوة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحتثات الأمور إياكم تحليل إياكم ومحتثات الأمور لكن قد يقول هذا الذي تدعى بدعة في الدين إنني أجد رقة في قلبي أجد رقة في قلبي وبكاء في عيني العين سدمة والقلب يرق وأجد من هذا العمل الذي أنا عملت سواء تسبيح أو تسبيح أو صيام أو صلاة أجد رقة في القلب فبماذا تجيبونني عن هذا بماذا تجيبونني عن هذه الرقة التي أجدها في قلبي والعيد التي تجمع هذه البدعة التي تدعها؟ نقول قال الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فراءه حسنا ماذا الجواب فقد أخطى أفمن زين له سوء عمله فراءه حسنا فقد أخطى فإن الله يضد من يشاء ويهدم يشاء فهذا الذي يلقيه الشيطان في قلبك من حسن الفدعة وبكاء العين هذا من الشيطان لا تقل إن الشيطان لا يؤثر الشيطان يؤثر يجري من ابن آدم مجرى الدم أليس الشيطان يكبه لبن آدم الطاعة ولا لا. يلقي في قلب ابن آدم كرهد الطاعة ويلقي في قلب ابن آدم محبة علماء إذن له تأثير له تأثير قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وبالله عليكم مجرى الدم أين يكون في الجسم كل في القلب في الدماء في اليد في الرجل في كل مكان إذن لا تستغرب إذا كان الشيطان زيلف البدأ قلبك لها وأجعل العين تدمى انقص هذا الأمر بماذا تصفه بالكتاب والسنة إذا كان إذا كنت ماشيا على ما صح على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دل عليه قبل الله فأنت على خير وإذا كان على خلاف ذلك فعلم أنك على ضلال ما هو ذي نلّك رقي أن أسأل سؤالا إذا قال قـ إذا كانت هذه البداة فيها حديث ضعيف الرسول الله صلى الله عليه وسلم أفليس من الاحتياط أن أسألها فإن كان الحديث صح فقد فعلت معروفا وإلا ما صح فأنا معذور لأن احتطت من قبيل هذه شبهة يريدها اهل البدع الذين يدون بدعهم على أحاديث ضعيف يقولون من يعرف ماذا يقول؟ أنا الآن قلت يقول أليس إذا ورد الحديث الضعيف في بدعة من البدعة أليس الاحتياط نعمل بها لأنها إن صحت فقد عملت وأفيت معروفا وإن لم تصحت فقد احتبت لنفسي ولا أفيت ولا يزمع عليك هذا دماغا نجيبه نعم, نعم. في قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الهداء والحرام نعم وفي يرعى حول الثماء نعم فيجب أن نتعب عن هذا <تصفيق> <جيمة>. نعم <تصفيق> هذا من الأدوية نقول في الجواب على هذا العبادة لا تثبت إلا بيقين بدليل صحيح كيف تقذل وتشغى عقيدين الله ما لم تعلم أنه من ال... والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمره ليس عليه لا بد أن نعلم أن عليه أمر الله ورسوله فهو إذن فالاحتيار في فعل هذا الشيء المبي على الحديث الضعيف أو في تركه أجيبه جماعة الاحتيار في تركه الاحتيار في تركه وأنا ليعذر عند الله عز وجل أقول يا ربي ما صح الحديث عن حتى أقوم به أو أكلف به لكن ليس ليعذر إذا عملت به وأنا بني على حديث ضعيف ما ليعذر عند الله إذن فالجزع النبي على حديث ضعيفه مبنيها على غير عساب ولا كجة عند الله عز وجل يوم القيامة وقد قال الله تعالى وَيَوْمَ الْنَابِيْهِ ماذا مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ الأخ يقرأ عليه الآية يقرأ يقرأ عليه الآية قم قائمًا ما تعرفتم؟ ألست حاضراً؟ فنعتها منه وإلا ما تنعتها فنعتها منه واستمات إليه طيب الله يتولى السراع قيم ما, ما هي الآية؟ ويمين ليه فيقول ماذا أجبتم المرسلين نحن نحن نحنون الرسل لا يوجد فلان وفلان. إذا لم يكن عند فلان وفلان دليل من قول الله أو رسوله، فقوله مقبول ومردود. إذا لم يكن عند الإنسان دليل من كتاب الله أو سنة رسوله، فقوله مردود لأنه لأن مسألة ثوان ماذا أجبتم المرسلين ماذا أجبتم المرسلين. ذريعك لهذا السؤال ماذا أجبت الرسول وبهذه المناسبة أود أن أقول إن الموافقة للشريعة أو إن على الأصح إن تحقيق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا إذا كانت العبادة أو إلا إذا كان العمل موافقا للشرق في أمور ستة تقول على أسأل واحد ومعرف في أمور ستة أن تكون مرافقة للشرع في الجنس والقدر والهيئة الرابع لا. في جنسها وقدرها وصدفها وزمانها ومكانها وسببها ستة أمور لا يمكن أن تكون أن تتحقق المتابعة في العمل حتى وكون موافقا للشغف هذه الأمور الستة وعيدا مرة ومرة ومر وعليكم التار. الثالثة بل الرابع أن ننقذ أولا في سلبها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها وقع لوحده أن تكون موافقة للشرط في جنسها وقدرها وصفتها وسببها وزمانها ومكانها من يجيب عنها؟ من يجيب عنها؟ هذا بس تكون موافقة لها في جنسها سرتين مكانها زمانها وقدرها و... ها <تصفيق> طيب ما تقولون في رجل ضحى بفرس وحلف الفرس حال وحال الفرس حلال الفرس اللي يشهد عليه سبيل الله ها؟ ها. قال الله تعالى والخيل والبقر والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلم فقارنوا الخيل بالحمير وبالبقر والحمير والبقر حرام فسؤال الآن هل الخيل حلال أو لا نعم كلكم تقول حلال وبعض منكم يقول حرام وهاتوا العلماء من قبلكم اختلفوا في هذا على قول منهم من قال محلال ومن قال محرم والصحيح انها حلال لانه ثبت في صحيح البخاري من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت محرمه على ادم او ذهبنا على ادم النبي صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن في المدينة فأكلناه وهذا بيع على خله إذن سؤال صحيح رجل رحى بطرس فما تقول في روحيتي أنت أنتنا أسألك ماذا تقول في روحيتي قبل أن أصلك عن التعليق ما تقول في أسألك عن أرحية هذا الرجل جاء رجل ضحى بفرد ويسألك يقول هل أرحية صحيحة ولا لا لا ليست شي صحيحة الفرد تساوي 1000 ألف ريال والشاك تساوي 100 ريال هذه أكثر منها بخمس مرات ما تصح إذن نقول لا تصح آه. لماذا لاختلاث الجزء صح السحر. طيب رجل صلى صلى بورخ نعم صلى بورخ هذا بعد السجود قبل الركوع ما تقول في طلاته لماذا ورك ركع ركع مرة في كل ركعة وسجل مرة ثانية لكن فعله بعد الركوع قبل السجود. غير صحيح جدا بالرقوع بالسجود يا هنا طيب بضع بالسجود قبل الركوع ما تصلح؟ لماذا؟ للخلاف الصفر تمام رجل الأخ لانه وراء رجل صلى الظهر خمسا بركوع وسجود ما تقول لماذا وش الناقة المتابعة يعني قدر كلا سؤال تمام أحسن سؤال الأخ أن رجل اعتكف في بيته اعتكف في وق في رمضان من رمضان في بيته ما تقول ماذا اتكاف اعتكاف انقطع عن الناس واشتعل بالقراءة والصلاة لماذا؟ نعم لمخالبة شرف المكان ما هو مكان الذكاظ؟ المسجد تمام افتر رجل غحى بشاف بشاف من احسن الشياء هين؟ لا تنضحها بها قبل العيد بيوم <تصفيق> ايش تقول اي موعد مو الاضحة العاشر من الزفجة هذا ضحّى بيوم التاسع ما تقول <تصفيق> اسألك ما تقول تبط تأكل ثم علّل ماذا تنسي لماذا اختلاف الزمان طيب رجل مستربح يوم العيد لكن قبل أن يصلي يوم العيد بعد ما قراني فل، أي نعم. يوم العيد بعد ما طلعت الشمس، ده بع. يعني، ها ها ما تقول، أسرع. الذي يجيبني عن هذا سأطالبه بالدليل. فمن عنده دليل فليتفضل وإلا فل. نعم. طيب إذا قال إن الواو لا ترد الترتيب إذا قال ما الواو في اللغة العربية لا ت... يعني لا لا ترد الترتيب أو لا يلزم الترتيب هو في حديث ما في حديث أن رسول صريح في الموضوع أشلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يصلي العيد. فوجد هنا من قد ذبح قد ذبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسك قبل الصلاة فلا نسك لهم وليذبح أخرى مكانها فقام عبو برده بن نيار رضي الله عنه قال يا رسول الله إن إني نسقت شافي قبل أن أصلي أحببت أن يكون أن أبعم أهلي قبل كل شيء فقال شاتك شات لحم انتظر ما قرشت حرام حلال لأنه إذكاها تبتئش رعية قال شاتك شات لحم يعني لا شات رحية قال يا رسول الله إن عندي أناقا إن عندي أناقا ومن يحب العناق العناق الصغيرة لها عرب أشهر أو نحوها إن عندي عناق لي أحب إلي من شافي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بها ولم تجزئ عن أحد بعدك ضحي بها ولم تجزئ عن أحد بعدك يعني عند لأن العناق من ال من الماء لا تجدي لا بس الماء من كلها سنة على كل حال الرجل الذي ضحى قبل أن تصل الصلاة ليس له رحية لأنه لأنه ضحى في غير الوقت ومن شف العبادة أو شف ماضقة للشرف العبادة أنت توافق الشرف في الزمن في الزمن طيب لو أن أحدا خصص رجل بعبادة معينة بناء على ما قررناه هل تصح أو لما تصح؟ ما تصح لأن في زمن لم يخصص الشارع به غير مواطن بالشرع. فلا يجوز لنا أن نخفت في أي زمن من الأزمان شيئا لم يخصصه الشارع طيب انتبهوا يا أخوان ما تقولون في يوم الجمعة أهو يوم صاضح أم مفضول ها؟ ما طلعت الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة طيب ويرت الجمعة كذا ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام لا تخصوها الصيام ولا ليسهب حياته إذا لسنا نحن المخيلين أو لسنا نحن المخيلين في أن نختار زمن العبادة أو مثل العبادة أو هيئة العبادة لا هذا ليس إليه إلى من؟ إلى الله ورسوله فكل عبادة لم تبنى على اتباع رسول عليه الصلاة والسلام فهي عبادة باطلة مردودة على صاحبها لا يجد بها إلا إثما وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك ما به فالذي وصلنا الله به أن نتبع صراط لأنه صراط مستقيم يوصلنا إلى الله عز وجل ولو اتبعنا السبل يمين وشمالا تفرقت بنا عن سبيله فلم توصلنا إليه هذه, الجمعة أو هذه المناسبة استقباشها رجب نبهت عليه لأن بعض الناس يظنون أن لزيارة المسجد النبوي في شهر رجل منذية على غير منشور وهذا لا حقيقة له ليس له مذيّة زيارة المسل النبو ليس لها مذيّة على غيرها من الشهور على غيره من الشهور وبكل سهولة أن نقول لمن ادأى أن لها مذيّة أن نقول هاتوا برغانكم إن كنتم صادقين ونحن نتعذّد لله ما نريد نريد القرف إليه، نريد الرضوان. فإذا لم نقول لنا تعبد لله بزيارة المسجد النبوي في رجب، فلا نعبد له به. ونقول زيارة المسجد النبوي في رجب وفي غيره على حد سواء. على حد سواء. في شيء آخر أيضا يحتفظ الناس في رجب، وهي الاحتفال بليلة الساب والعشرين من الرجل بليلة الساب والعشرين من الرجل لأنها على حسب ما عندهم ليلة ايش ليلة المعراج ليلة المعراج فما رأيكم في هذا نحن الآن نتكلم نتكلم بعلم مبتعدين عن العاصفة، لأن الإنسان يجب أن يتكلم بعلم وعقل وعقل، العاصفة قد تكون عاصفة، قد تكون آفة. نحن عندما نتكلم بعلم نقول إذا قلتم إن ليلة الثامن والعشرين هي ليلة النعرات فالمثل تحتاج أولاً إلى ثبوتها من ناحية تاريخية. هذا عدل او لا او لا جاور هذا... هذا عدل اين الطريق الصحيح التاريخي الذي يقول ان ليلة المعراج كانت ليلة ستاة وعشرين مضاجر انتم يا اخو وانا تتبعت كتب التاريخ والصيرة وغيرها فلن اجد لذلك اصلا في هذه المسألة لأنها ليس 27 رجال وأقرب ما يكون أن تكون في ربيع في ربيع الأول لأنه شهر مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام شهر مبعث هذا أقرب ما يكون ومنهث من العلم من قال هي في رمضان لكن على كل حال من الناحية التاريخية لم تتكث لا في هذا ولا فيها. هذه أول مرحلة يا أخواني المرحلة الثانية قدرنا أنها ثبتت ليلة 27 من الرجل ثبتت ليلة 27 من الرجل انتهينا منها تاريخية إذا ثبتت أنها ليس 27 من الرجل انتهينا منها من حيث التاريخ وأنها هذه الليلة لكن بقي علينا لماذا نحتفل بها؟ لماذا نحتفل فيها لماذا تعطل بعض الدوائف في بعض البلاد العربية او الاسلامية يعني لو قدرنا ثقوت ذلك من الناعة التاريخية انها ليلة 27 من رجب فمن اين عثل احتفال هل كان يخفى على الصحابة لو قدرنا انها ليس 27 من رجب هل كان يخفى عليهم انها في هذه الليلة اجيب لا يخفى عليهم وليمكن يصلين العلم لمنطليقه طيب إذا كان لا يخفى عليهم أنها ليلة السبع من رجب على تقدير صحة ذلك فهل احتفلوا بها ما احتفلوا بها لماذا هل نقول إذا لم احتفلوا بها فهم بين الأمرين إنا قافرون وإنا مقصرون إنا قاصرون وإنا مقصرون إن مقصرون لم يعلموا أنها تخص باحتفال معين وإن مقصرون علموا أنها تخص بهذا الاحتفال لكن ما فعلوا وكل الأمرين قصف الصحابة سلعون قلت إنهم قاصرون أو قلت إنهم مقصرون ثم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيئا إلا ألمنا بيه قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحين في السماء إلا ذكر لنا منه علم الطوف اسمه ألمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء علمه فهل قال لنا احتفلوا بليلة المعراج لا ما قال ذلك ولا احتفل هو إذن لم يكن فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول لا في قول ولا في فعل ولا في إقرار وليس فيها سنة عن الصحابة ولا عن, عن التابعين فمن القدوة لنا نحن آخر الأمة من يقضوا لنا الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه الرسول وسطحاب قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار اقرا لنا بعده هم السابقون من المهاجرين والانصار اقرا ما بعده يا عباد الله والذين اتبعووه باحسان رضي الله عنهم رضوا عنه والذين اتبعو الى من جعل الله سلف الأمة هم قدوتنا والله لن يجعوا خيرا يقربوا إلى الله أكدا ونحن نحبا به كيف يحجب الله عنها عن سلف الأمة هذا الخير ونحن الذين نأثر على هذا الخير إما أيها الإخوة من هذا المكان أدعوكم ونحن إلى اتباع السلف كل شيء يُفعل ليُتقرب به إلى الله لا بد أن نعلم أن له أصلا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو عمل الصحابة رضي الله عنه أما شيء حدث من بعده فإن رسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو يحذر من الجدال قال إنه من يحسنكم إيش فسيرى اختلافا كثير إنه ليعش منكم الصحاب فسيرى اختلافا كثير مع أنه حدث الناس النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أحياته وقال إنه على رأس مئة سنة لا يبقى على من هو على الأرض اليوم أحد لا يبقى عليها أحمد وعليه في ذلك اليوم الذي حدث به بي الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان اختلاف كثير سيكون قبل مئة سنة قبل مئة سنة من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفي علن حدث بدعة عظيمة قبل أن تتم المئة سنة إنما يعشقونكم فثار اختلاف كثير إذا إلى من نرجع عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد فما بها وعطوا عليها بالنواجد هذه السنة يا أخي هذه السنة فعليك يا أخي المسلم باتباع ما جاء عبد الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين الذي أقره الله تعالى ورسوله أما شيء اكتلع في الدين وليس منه فدعه فإنه لن يزيدك من الله إلا بعدا ولم يزيدك في دوابك إلا إذن احذر وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات الكفاية إذا والله وربما نكون محتاجين في هذه الليلة إلى شيء من أحكام الطهر منها ماذا تقولون في المسح على الخفين؟ أهو شرائع أو بدعة؟ نعم شرعة فإن من يأثري بدليل لا دليل على أن المسح على فان شرع أسوال صعب استر استر ولا أحد يشير في جم جمثة العبادة إذا سألت هل هو عباده ولا ذم لا أحد يشير إلا عند لي لأنهم حين قرر من عباده ما تثبت إلا بدليل كيف كف عيده ويقول أنا أعرفه ما يسمى عند لي نعم غضب غضب أدخلت هما طائرتين تمام أسرح. حديث الوارد من شعبة الصحيحين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضع النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرة فلما وصل إلى رجلي أهويت لأنزع خفتي فقال دعهما فإني أدخلت هما طائرتين أنسع عليهم فقال دعهما إذن نسح الخطين للابث الخطين أفضل من إيش من غسل رجلي من نزع الخطين وغسل رجلي لأن رسول عليه الصلاة والمقال داعهما ومتى عليك فإذا كان عليك الجوارب وسأل الأفضل أن أخلع الجوارب وأغسل رجل أو أن أمسح الجوارب قلنا لك أمسح الجوارب أفضل أفضل لأن رسول قال داعهما تركهما ومسأ عليه كذا وصح في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافرين ثلاثة عيام وللمقيم يوما وليلة في المسأة القفطين صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك أجعل ذلك أجعل المقيما وليلا والمكافر ثلاثة أيام طيب ابتداء المدة من إلى تطبق ماذا تبدأ المدة من حال نبس طيب. عندك دليل في هذا؟ يفسد. طيب من من يقول في هذا؟ من يقول موافق؟ طيب. دقيقة. ما هي أحد الجماعة؟ طرم. أنا ودي آخر واحد ما عمره أجاب. من أول حدد. بعد اللبس، طيب، أسرع. أحد عندك لك هذا؟ من أول وقت نصلي، كذا، أسرع. هذه ثلاث أقوال، ها هاه؟ من أول نفسي بعد الحدث، نعم؟ ولو قبل الحدث، ليه؟ طيب هذا؟ كم اربع اخوات نعم قائمه ايه لا ثمتى تبدا الوده نجيم وام نقيه وهم ليلى وهي مسافره هي من متى ابدا من اللبس من الحدث بعد اللبس من المسح ولا انا غير الحدث ها طيب الخلفاء صلوا جم، اللي يجي يجي من قديم. طيب على كل حال أنا أقول بعض العلماء يقول من أول حدث بعد النج، من أول حدث بعد النج، و يقول من أول مسحة بعد الحدث، من أول مسحة بعد الحدث، وهذا صحيح الصحنين الغور أن ابتداء المدة من أول مرة مسحت بعد الحدث. أما من أول مرة المسح ولو عم غير حدث فهذا ما علمت به طائلا وإن كان له لكن ما دام ما دام العلماء لم يقل به أحد ما دام هذا القول لم يقل به أحد من الأهل العلم كما أعلم فالأولى أن نأخذ بما قال به أهل العلم فالصحيح أن ابتداء المدة من أول مرة المسح بعد الحدث طيب استمعوا المساء رجل رجل لبث الخوف لصلاة الفجر واحدث في الساعة العاشرة ومسح في الساعة يعني ما توضع لما احدث ما توضع توضع في الساعة الثانية عشرة ولبث ومسح توضع في الساعة عشرة ومسح من اين يتدع المدة تبتدين؟ من الساعة الثانية عشر يعني ما قبل المسك لا تحسبه من المدة ما قبل المسك لا تحسبه من المدة إذن يمكن أن يمس حل يمكن أن يبقى المقيم لابس الدخول فيه ثلاثة أيام ثلاثة أيام يمكن أن يبقى المقيم لبس القفطها اليوم، ها؟ يمكن. أنا أجيء الآن. ما أعرف جواباً ما قط ما سمعت. طيب. اليوم الثلاثاء، ولا لا؟ لبس لصلاة الفجر. توضأ ولبس القفطين. وضقي على وضوء حتى صلا العشاء الليلة. في الساعة الأربعة ونام إذا نم ينتقل بضوءه ما في إشكال نسح في الساعة الخامسة والنص من ليلة الأربعة هذه أول مرة قل لا هي أول مرة هذا أول مرة يمسح أول مرة أول مرة أول مرة يمسح قد قبل قليل ما قبل المسح لا يترسل من المدة متى قبل المدة الآن؟ فابتدئ الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الأربعة دقيقا مسح يوم, يوم الأربعة كله مسح يوم الأربعة كله ونام دوت الخميس تمت مدة ولا ما تمت. والله يا اخي يؤسفني يا جماعة اول مرة في الساعة الخامسة والنصف من صباح يومة 4 اول مرة ونام في ونام ليه في الخميس على كم مدته ولا ما تمت في صباح, في صباح الخميس مسح في الساعة الخامسة والربع الساعة الخامسة والربع طيب مسح قبل تمام المدة ام لا بعد كم ربع ساعة مسح قبل تمام المدة بربع ساعة كلكم طيب بقي على فهارته حتى صلى العشاء من يوم الجمعة حتى صلى العشاء من يوم الجمعة, من ليلة الجمعة حتى صلى العشاء من ليلة الجمعة كم صار يوم الاربع يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس. صح، طيب ذات الوقت ما تقول أنك ذكرت أنه مسح يوم الخميس الساعة الخامسة والربع، أي قبل تمام مدة ربع ساعة. لكن إذا تمت المدة، هل ينتقد الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينتقد. الصحيح وأن مدة المسح إذا تمت لا ينتقد الوضوء. ولنا في ذلك دليل انتبه دليل ايجابي ودليل سلبي ماذا تعرفون ايجاب والسلبي طيب. الدليل الايجابي معناه ان فيه دليل على انه لا انتقل لان بسول صلى الله عليه وسلم وقك المسح ولم يوقف الضهارة ما قال ضهارة المقيم في الخفين يوم وليلة بل ايش يمسح يمسح فوقت المسح دون الطهار والآن أنا ما مسح مسحا زائفا على الموليدة ما مسح مسح قبل أن تنتهي المدة وتقيت على الطهار الدليل السلبي أن نقول هذا الوضوء الذي مسح فيه قبل تمام المدة هل هو وضوء صحيح ولا هو صحيح رجل توضأ ومسح على خفريه قبل تمام المسح هل وضوء صحيح أو غير صحيح بمقتضى دليل الشرعي وكل ما تبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا لا ينتقض إلا بدليل شرعي ولا دليل على النقض بتمام مدة المسر وهذا الذي أقوله اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وكثير من أهل العلم على أن تمام مدة المسر ليست ناقضا من نواقض الوضوء. نواقض الوضوح معروفة ما أنهى مدة ثمانية مدة ومن قال إن تمام مدة في المسجل إن نواقض الوضوح عليه بالدليل فعلي أن يأتي بالدليل إذا لماتي بالدليل فإن كل قول لا دليل له فلا أساس له ورحي جماعة لكن, لكن يسأل بعض الناس يقول كيف أمسح كيف المسجل هل أمسح على أعلى القفوة أسفله ولا على قطر واللماء. نقول ينسى على على على ينسى على أعلى على ظهر الجور أو ظهر الخف لا على أسفله لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف مسح على أعلى الخف طيب على أعلى الخف من أين إلى أين من أطراف الأصابع إلى الثاء هذا ظهر الرجل من أبراهيم الصادري إلى الساق فقط هذا هو الذي منفعة ولكن هل أبدأ بالرجل اليمنى أو بالرجل اليسرى لا ان قولت باليمنى أخطأ وان قلت باليسرى أخطأ تمسح الرجل اليسرى باليد اليمنى والرجل اليس تمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى اليسرى أي جميعا جميعا في آن واحد نغير ذلك المسح الأذني المسح الأذني كتمسح سدد الهمة جميعا فما هذه السنة الحسنة الجواب على هذا أن السنة الحسنة ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء سنه غير الرسول فهو بدأ وكل بدعة غلالة إذن كيف يقول من سن الجواب أن يقال السن يطلق على معنى إيه؟ المعنى الأول التشريع المعنى الثاني التنفيذ انتبه يا يعني من سن اي شرع من سن اي بدأ بالعمل طيب الاول ماذا نقول له من سن اي شرع من سن اي بدأ بالعمل كلهما سن الاول التشريع هل يمكن لأحدا يشرع غير رسول لا يمكن الثاني ممكن ممكن أن يكون هذا الإنسان أول من بدأ العمل بهذه السنة ولهذا هذا الحديث الذي فيه من سنة في الإسلام السنة الحسنة إنما جاء على سبب وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم إليه جماع من مضر مرتد حاله من الفقر والجوع فحتى النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عليه والتبرع لهم فجاء رجل من الانصار بصرة ذهب او فضة أن مني فوضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سنة في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها السن هنا لمن ايه والعمل والتنفيذ لا بمعنى التشكيل لان المشرع هو الرسول عليه الصلاة والسلام هذا واحد المعنى الثاني للحديث من سنة سنة الحسنة يراد بها السنن التي تكون وسيلة إلى أمور مشروعة معلومة السنن تكون إيش وسيلة إلى أمور مشروعة معلومة مثلا تصنيف العلم تصنيف العلم إلى توخير وفقه وتفسير وحديد ومسترح وأبواب وكتب وفصور وماش ذلك هذه سنن ولا الثنن سنن مبترئة ما كانت معروفة عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تدون السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب وفصور وكتب لكن بما بعد دونت على هذا تيصيرا للعباد هذه نقوة سنة حسنة ولا سجعة حسنة لأنها وسيلة لأمر المشروع المعلوم طيب بناء المدارس هل في عدة رصوص الله صلى الله عليه وسلم مدارس مبنية لا لكن من بنى مدرس هادثنا طيبة له أجرع أو أجل من عمل فيه طبع الكتب كذلك المهم أن الحديث يحمل على وجهين الوجه الأول البدء بتنفيذ العمل المشهور ويدل لذلك سبب الحديث والوجه الثاني أن يكون, أن يكون الأمر وسيلة لأمر مشروع معلوم هذا نقول سنة فلسلام سنة حسنة أما شيء يبتلي به الإنسان يتقرب به إلى الله وليس له أصل في الشر فهذا ليس في سنة حسنة وإن ذأم سانها أنه محسن فهو مبتدع ومسيء وليس محسن وليس محسن هل هذا سؤال الثاني امرأ وضعت على رأسها من الصباح في المنبس المنبيح وصلت الفروض الخمسة لذلك اليوم بالمسج فوق المنبيح هل هذا يجب نعم حنت رأسها إذا حنت رأسها بالحنى فالحنى يمنع وصول الماء لكن هذا جائز تمسه على الحنى ولا حرج عليه ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد لبّد رأسه في حجه لبّد رأسه وكان يمسح عليه وهو ملبّد والتلبيد يمنعه صلى الماء فإذا لبّدت المرأة رأتها بالحنة ومسحت عليه أجزأ ذلك أما إلى وضعت المنجيل عليه فإنه يجب عليها إذا أرادت المنجيل أن تزيل المنجيل وتمسح على ما تحتاجه وبهذه المناسبة اود ان ننبه الى ان بعض النساء تضعوا على عظافرها ما يسمى بايش بالمناكير جمع منكو كعصافير جمع الصفور مناكير جمع منكو هذه المناكير تمنع وصول الماء وقد سألني كثير من الناس يقول اه فلا نجريها نجرى الخفطين ونقول تلبس المرأة لمدة يوم وليلة نقول لا حاش لله ما نجريها لا يقاف على الرجلين أصاد على اليدين والدليل على أنه لا صف ذلك حديث مغيرة بن شعبة أنه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان في عز التبوك وكان عليه جبة الشامية لأنه برد عليه جبة الشامية فحاول أن يغذج يده لأغسلها فلم يتمكن لأنها ضيقة فطلع رجع يده عليه الصلاة والسلام الكم وأخرجها من أسفل وغسلها لو كان يجوز المس على شيء من اليد لكان رسول ينسح على إيش على أكمان وجبة بدلا عن غسل اليد فهذا دليل على أن هذا القياس قياس فاسد فالمرأة التي تسمى الصلاة لا تلبس هذه لا لا تستعمل هذه المناكير إلا إذا كانت تخرجها كل ما تتوضا أنا ما إذا تخرج عند الوضوء ولا ممكن نبدا طيب اذا عند الوضوء هل يجوز صلاة الوضوء جماعة واذا تكون سريه او جهرية؟ هل يجوز تكون نقول اتخاذ الجناة راتب دائما ليضربه بدعى، لكن لو فعلها أحيانا فلبس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل جماعة في بعض الأحيان. مرة صلى معه ابن عبد الله، صلى معه النشحوت، ومرة صلى معه سليم بن جماع. إذ النشحوت صلى معنا بصلاتين داس يوم، هتاي. تعذ من طوله قيام وبالمسعود من الرسول عليه الصلاة والسلام تعذ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدمه اللهم صلى الله عليه وسلم عليه يقول حتى همنت بأمر سوء بالمسعود لما قال عليه قيام يقول همنت بأمر السوء قيل ماذا هممت يا عبد الرحمن قال همنت أن أجلس وأدع أن أجلس وكذلك خدابا ياما صلى معه فقرأ البقرة ثم النساء ثم العمراء وابن عباس قصته مشهورة في صلاة مع النبي صلى الله حتى كان ابن عباس ينعز أحيانا فيأخذ فصول عسدن بإذنه حتى ينفذها